ثمانية وثمانون. تصنفي Modal واحد. ماضي الأفعال المساعدة واحد. مش مش لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. مش مش لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون musielibyście musiałbyście zapłacić ten هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة Musieliście, musiałyście zapłacić za wstęp? Hal kan alaykum an tadfa'u rasm dukhul? Hal kad tawajjaba an rasm Musieliście, musiałyście zapłacić karę? Hal kan alaykum an tadfa'u gharama? Hal kad tawajjaba alaykum gharama? Reproduce. من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kto من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي كان عليه ان ياخذ القطار من الذي قد توجب عليه ان ياخذ الخطار <تصفيق> لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد <تصفيق> اردنا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. نختلِش ما؟ ختَوش لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. chciałem właśnie zadzwonić. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون. أردت أن أطلب سيارة أجرة أردت ان اطلب سياره اجره. اردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Myślałem, myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. Fakartu Anakarata antuhabira zaujzetak. Fakart anakaret an Myślałem, myślałam, że chciałeś, chciałaś zadzwonić do informacji. Fakartu anakarata antosilabilista. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات مش لاوام مش لاوام زا ختاوش ختاوش زا بيتزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا